ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بليمان فقد ولا سوا السبيل ودا كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من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 تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره, فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 بلَّو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ كُلٍّ لَهُ قَادِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأَتِينَا آيَةً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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به